إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وتقدم معنى أنهم أرسلوا واحدا بورقهم أو بالورق من, بالورق من أجل الشراء ونبهوه أن لا يشعر أحد بهم ولا يشعر أحدا بهم فإنهم إذا وقفوا عليهم آذوهم كما بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إنهم أي أهل المدينة الذين فررنا منهم بديننا إن يظهروا علينا آذونا إنهم إن يظهروا عليكم أن يطلعوا ويعلموا مكانكم يرجموكم أن يقتلوكم بأسوأ القتلة وهي الرجم هذه تعتبر من أسوأ القتلة وأنواع القتلة أنه يرجم بالحجارة حتى يموت فلذلك جُعلت مع الأفعال الشنيعة التي يرتكبها المجرمون من الزناة من المحصنين جُعلت معهم هذه العقوبة ويأشنع العقوبات فإنهم إن اطلعوا علينا وعلموا مكانا عاغبون بأسوأ العقوبات رجمونا بالحجارة حتى نموت وهذا أعدى الأقوال في قوله يرجموكم وقيل يسبوكم ويشتموكم ولأظهر أنهم يرجموكم بالحجارة لا بالألسن والسب والشتم فإنهم ان ظهروا عليكم ووقفوا على مكانكم واطلعوا على حالكم رجموكم وقتلوكم بالحجارة واستعملوا معكم الشد الأسالي في القتل وهي الرجم بالحجارة حتى الموت لذلك استعملت مع الزناة هذه العقومة أو يعيدوكم في ملتكم إن تركوا قتلكم بالحجارة ورجموكم فإنهم يحاولون إعادتكم إلى المله التي هم عليها وهي الملة القفرية والعياذ بالله بين خيارين أحلا هم مر عندكم اعتبر فهو مرارة إن اخترتم الرجم فهو لا شك أنه مرار لكم وهكذا أيضا إن لم تختاروا الرجم فإنكم ستختارون أعظم من الرجم فالموت آوى ستختارون أو يختارون لكم والعياذ بالله إن تركوكم هو ما سمعته من الإعادة في المله والإعادة في الدين وفي الكفر بالله وأنتم قد خرجتم فاردين من أجل هذا حتى لا تكونوا على ملتهم وعلمهم عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا شان المبطنين قديماً وحديثاً إما قتل وإما رجوع إلى الحال الذي نحن عليه أو نفي وإخراج من البلاد ما لكم خيار عند أهل الباطل إلا هذه الأمور إما أن يقتلونكم أو يعيدونكم في ملتهم أو يخرجوكم من أرضهم هذا حال, شان أو هذا حال المبطنين من قبل ومن بعد كما أخبر الله عنهم هنا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم التي فرقتم منها وفارقتمها من أجلهم أو فارقتمه من أجلها وتركتم البلاد من أجل السلامة في الدين وهنا أثار أو هنا أتب فيه والموضع هذا موضع إلى لاجل الاستقرار في هذه الملة أو يعيدوكم في ملتهم تستقر على هذا البلاء والعياذ من لم ولم يقول أو يعيدوكم إلى ملتهم وانما اتى بي في لاجل التمكن سيمكنون منكم هذا البناء ويتمكنون من عطائدكم ويفسدوا عليكم دينكم فليجل الاستقرار جيئ ابي في مكان اله ولم تستعمل اله يعيدوكم الى ملتهم بل في ملتهم فيحصل الاستقرار في هذا الشر وإذا رجعت من المله التي هم عليها ولن تفلح اذا أبدا فإن عدتم إلى التي هم عليها والعياذ بالله واستقريتم عن الحال الذي هم عليه فلا فلاح في الدنيا ولا في الآخرة وهذا هو الواقع أن من رجع إلى الكهر وحار بعد كور فإنه العياذ بالله يرجع إلى ويرجع إلى الخسارة في الدنيا وفي الآخرة وعلى هذا الثبات الثبات حتى الممات هؤلاء ساعون فجرة ساعون في إرداد الناس عن دينهم وارتداد الناس عن دينهم وساعون في إفساد عقائدهم وساعون أيضا في قتلهم ألمهم ساعون بشتى الوسائل الخبيثة لضرب الدين واهل الدين إما بالقتل أو بالتشريد أو كذلك بالإعادة والضغط على عليه من الكفر والزندقة والذي تمكن من قلبه الإيمان هيهات أن يعود لما عليه هؤلاء الذين هم من الصلاة العافية والسلام حط بالنار إن ماتوا على القفر بالله جل وعلا الحاصل هذه أسنيب من تقدم وهكذا من تأخر فإنهم يضغطون, يضغطون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ويؤذونهم بالقتل والتشريد والسجن والتعذيب وهكذا أيضا بإرجاعهم إلى ما هم عليه ومحاولة إرجاعهم إلى ما هم عليه من الباطل كل مبطل يريد الناس أن يكونوا على ما هو عليه كل مبطن يريد الناس أن يكونوا علمهم عليه وهذا قد استعمل مع الرسل جميعا ممن بعثوا إلى قوامهم استعمل معهم هذا الأسلوب السيء ونصلى الله سلامه كما أخبر الله جل وعلا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا تأوحى إليهم ربهم لنهلكنا الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد فهذا تهديد من أولئك الكفار للمسلمين ولمن كانوا على الدين القويم قال الذين كفروا لا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعوذوا لفي ملتنا فأوحى الله سبحانه إلى أولئك الصلحاء أن الأرض لله يورثها من يشاء فقال الله مسلياً لهم طمئناً لهم وثبتاً لهم فأوحى إليهم ربهم لنهلكنا الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِهِ وَخَافَ وَعِيدٍ وهكذا شعيب وقوم شعيب يهددون بنفس التهديد كما أخبر الله جل وعلا قال الملأ الذين استكبروا من, قومهم من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أولو كن كارهين قال أولو كن كارهين ين على الله كدبا إن دنا في من التيكم بعد إجان الله منها. ين على الله كدب الرجعن الباطل الذي اننج الله سبحانه وتعلمه. فحاصل هذا أسلوب قديم يستعمله أهل الأهواء مع الأمباء ومع من درج على منهج الأمباء وسلك منهج الأمباء أصال على طريقهم. تهديد قتل تشريد دي سجن وه كل ضغط للجور إلى الباطل. الذي هم عليه هذا شأنهم من قبل ومن بعد وهنا كذلك أو يعيدوكم في ملتهم وإذا رجع الشخص إلى الملة التي قد نجاه الله سبحانه وتعالى منها ولن تفلحوا إذا أبدا وهكذا أيضا كما قال شعيب رضي عليه الصلاة والسلام قد افترين عن الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا فلا ينبغي الشخص يعود إلى الباطل تحت القهر وتحت الضغط سوى كان من الدول أو كان من الآباء والأمهات ما ينبغي والله أنه يركن إلى الظلمة بحجة أنهم ضغطوني إلى آخر ذلك فإن كنت مكرهاً مضطراً فقد جعل الله لك سبيلاً في الموافقة الظاهرية دون الباطن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أما أن التوافق ظاهراً وباطناً هذا الذي يضر وأما الموافقة في حال الإطرار في الظاهر فالشخص معذور معها. والثبات هو الأكمل وإنما هذه رخصة وهذا جائز وقد ثبت أحمد رحمه الله وقد علم الرخصة وأن هذا جائز أنه يؤتي هؤلاء الذين يقولون بخلق رؤان في الظاهر والباطل على خلاف ذلك لكن رأى أن الدين سيدهب وأن الدين ربما سيتشكك فيه من يتشكك ويعتقدون الباطل إن تكلم أحمد لذلك ثبت ثبته بعض الأعراب لما مر عليهم فوقف تلك البغلة التي عليها أحمد فقال يا أحمد إن مت مت عزيزاً أو إن حييت حييت عزيزاً وإن مت مت شهيداً ثبت يا أحمد قال فثبتني بهذه الكلمة وهم ذاهبون به إلى السجن فوجد ذلك الأعرابي على الطريق فوقف البغلة التي عليها أحمد فقال يا أحمد ثبت فإنك إن عشت عشت عزيزاً وإن مت مت شهيداً قال فثبتني بهذه الكلمة فثبت أحمد على السياط وعلى الضرب وعلى الأذى فهنيئاً له الله ويسر الله له هذا العراب العامي يقول له مثل هذا الكلام ليثبت أمام أولئك الذين يريدون إرجاع احمد الباطل وإنما هم عليه من الباطل من القول بأن القرآن مخلوق وليس بكلام الله سبحانه منه بدأ وإنه يعود قال رحمه الله وقول وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق ايوا كذلك اطمعنا عليهم من اطلعنا من الناس ليعلموا ان وعد الله سبحانه وتعالى حق اي ان البعث حق ولابد من حصوله ولابد من وجوده وانه حاصل لا محالته فاخبر الله سبحانه وتعالى عن اصحاب الكهف وانه عليهم من اعثر من الناس ووقفوا عليهم واطلعوا عليهم لهذه العلة ليعلموا أن وعد الله حق أي أن القيام حق لا محالة وأن أيضا كذلك البعث حق والنشور حق ولا محالة فإن الله أماتهم سنوات عديدة كما هم علوموا قد علموا ذلك ثم بعد ذلك بعثهم أماتهم يعني بالنوم أماتهم بالنوم في النوم يعتبر الموت الصغرى ثم بعثهم بعد ذلك ليعلم هؤلاء الذين عثروا عليهم ووقفوا عليهم وأعثرهم الله عليهم أن البعث حق وقيل إن الملك الذي كان في ذلك الزمان ينكر البعث فجعل الله آية في أصحاب الكهف وحج عليه وحج على ذلك الملك وأن الله أنام هؤلاء هذه الفترة الطويلة الزمنية التي اختلفوا فيها ثم بعد ذلك بعثهم سبحانه وتعالى وإيقظهم من نومهم وهكذا أيضا البعث فإنه يستقر أهل القبور في قبورهم ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى من الأجداد سراعا فالله على كل شيء قدير وضربنا للأمثلة سبحانه في كتابه على البعث وأحيى من أحيى بعد الموت ليعلم العباد أنه يحييهم أيضاً كذلك عند البعث والنشور فأحيى قتيل بني إسرائيل بعد أن مات بتلك الضربه من ذلك العضو الذي أخذوه من البقرة فضربوا به القتيل وأحيى الله وأحيى الله ذلك أيضاً الذي مات أو كالذي مر على قرية أنه خاوث على عرشها قال من يحيي هذه بعد موتها أو أحيى الحمار وجعله يرى الحمار رؤيا العين بعد أن أماته وماته أيضا كذلك سنين عديدة فأحياه وأحيا حمارا وهكذا أيضا أمثل كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على أن الموت يحييهم الله قبل البعث وهكذا أيضا بعد البعث فالله على كل شيء قدير فرضي على ذلك أمثل البني إسرائيل الذين أماتوا وأحياهم هذه النموذج على البعث والنشور قال رحمه الله وأن الساعة لا فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم أي أن الساعة أي ليعلموا أيضا أن الساعة لا فيها وأنها كائنة لا محالة إذ يتنازعون بينهم يتنازعون بينهم في أمر أهل الكهف في أصحاب أهل الكهف ثم ذكر التنازع الذي تنازعوه فقالوا ابنوا عليهم بنيانا طائفة قالت من المتنازعين ابنوا عليهم بنيانا حتى لا يخلص لهم أحد ويحمون بذلك البنيان وهؤلاء العلماء قالوا لهم ابنوا عليهم بنيانا حتى لا يخلص لهم أحد ويكون هذا البنيان حماية فإن الناس ربما يغلون فيهم ويعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى قال ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم وهم الملوك عادة والذين لهم كلمة قالوا لما نريد بنيان نريد مسجد عليهم يبنى ونعبد الله سبحانه وتعالى فيه ونتذكر أحوال أصحاب الكهف فما أخذوا بالرشد وبالنصح الذي نصحهم به علماؤهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم طائفتان فقال الطائفة هم من أهل العلم وأهل الصلاح بنعالهم بنيانا ولا أحد يخلص ولا يعبدون من دول الله سبحانه وتعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم وهم الملوك عادة وممن لهم الكلمة المسموعة وممن لهم القهر على الناس ما نريد هذا الرأي نريد رأيا آخر ما هو الرأي الآخر لنتخذ عليهم مسجدا ونعبد الله سبحانه وتعالى فيه هؤلاء أنا الصالحون أصحاب الكهف ما يكفي أننا نبني عليهم بنيان وانتهينا لنجعل عليهم مسجد مسجدا ونعبد الله في ذلك المسجد ونتذكر أحوال الصالحين أولئكا وهذا كما تعلمون قد جاء في شرعنا ما يدل على حضره وما يدل على النهي عنه أدل كثيرا لعنة الله على اليهود والنصار اتخذوا قبور أنبياء مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فجاء في شرع من تقدم وشرع من تأخر أن هذا حرام بناء البناء على الماء أو البناء على القبور أو إدخال قبور المساجد كل ذلك لا يجوز في شريعتنا حتى في شريعة من تقدم بني إسرائيل غيرهم أن هذا لا يجوز وهذا من الشرك ومن درائع الشرك وسائل الشرك وقد جاءت الشريعة بالنهي عن الشرك وعن وسائل ودرائعه وهذه من الدرائع أنه يبنى عليه بنيان على قبورهم أو يدخلون المسجد ويبنى ذلك البنيان عليهم ونعبد الله في ذلك المسجد ما نعبدهم وهم نعبد الله سبحانه وتعالى لكن باب الإكرام لهم نجعل ذلك المسجد عليهم هذا كله ليجوز وليس هذا من باب الإكرام هذا من الحرام ونيس من باب الإكرام اناي يجوز البناء على القبور وادخال قبور المساجد هذا شيء محرم نهت الشريعه عنه ولكن هذا فعل الجهال من الحكام انهم يستحسنون ربما بعض اشياء ومن لهم السلطه والوجاهه وقال الذين غلبوا على أمرهم وقال الذين غلبوا على أمر اي على امر الناس وهم الرؤساء واصحاب الكلمه المسموعه لا نتخذن عليهم مسيدا وانايخ نصحوهم بالرشد بنو عليهم بنيانا ويكفي ولا نتخذ مسيدا ولا شيء ونمنع الناس من الوصول إليهم حتى لا يحصل شيء من الشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا قول العلماء على ما ذهب إليه بعضهم ومنهم من قالهم قول الكفار الأول فقال ابن عليهم بنيانا والقول الثاني قول المسلمين وكان الحاكم الذي يحكم الناس من المسلمين والشوك لهم قال الذين غلبوا على أمرهم أي قال المؤمنون منهم حاكمهم الذي كان, كان يحكمهم فكان مسلم ويحب أهل الإسلام فلجهلهم لجأوا إلى هذا وأننا نبني عليهم بنيانا وهذا لا يجوز وليس هذا من باب الإقرار كما يستدل بذلك الصوفية النوك الحمقى وهكذا بعض أيضا القبريين على أن البناء على القبور جائز لأن الله قال, قال الذين عن على أمرهم لنتخذنا عليه مسجد الله ذكر هذا وما نهى عنه فهذا يدل على جواز البناء على القبور فهذا اخبار لا إغراض هذا اخبار لا اقرار وأن أهل الكهف بعد أن صاروا في انا شديد وفي خوف لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى ورعب من قومهم أظهرهم الله سبحانه وتعالى وأطلع عليهم أولئك وصاروا يعظمون هذا التعظيم حتى آل بأمر أصحابهم أن يريد أن يبنوا عليهم بليلا وبعمل يقول ابن عليهم مسجدا كل ذلك من التعظيم لهم الذي وصل إليه أهل الغار بعد الشدة وبعد الكرب العظيم وبعد ما حصل له من الآلام ومن العناء فصار أمرهم وحال أمرهم إلى هذا الحال أنهم عضبوا من قبل أقوامهم حتى غلوا فيهم وتجاوزوا الحدود فيهم وقال الطائفة ابن عليهم بنيانا وقال الطائفة نبني عليهم مسجدا فهذه عاقبة أهل الصلاح وأهل الخير وأن من كان مع الله كان الله معه وهكذا من فر بدينه لأجل الخوف عليه سلمه الله سلم له دينه وهكذا من رجل عاقب الحسنة فإن الله سبحانه وتعالى يسأله العاقب الحسنة فأولئي أصحاب الكهف فروا بدينهم فسلم الله دينهم وهكذا رجوا العاقب الحسنة فحصنتهم العاقب الحسنة فصاروا في قومهم معظمين فلما ما تختلف قومهم فيهم طائفة تقول نبني وطائفة تقول نجعل عليهم مسجد وهذا ليس من باب الاقرار وإن من باب الإخبار وأما من حيث المسألة فقد جاءت الشريعة بالنهي عنها الأدلة متواترة كما ذكر الشوكاني وغيره الإجماع قائم على أنه لا يجوز البناء على القبور ولا يجوز دخال القبور المساجد إجماع من الأمة لم يخال فيه أحد كما تقدم معنا في البلوغ إلا هؤلاء الذين هم عباد القبور والذين أشغفت قلوبهم بحب القبور وحب عبادة القبور نص الله العافية والسلام هم الذين يبنون المساجد وهم الذين يدخلون المساجد يعني يدخلون القبور في المساجد ويبنون المساجد عليها وهم الذين يبنون المشاهد إلى آخذ ذلك ما تعلمون وأما أهل الإيمان ومن تمكن من قلوبهم التوحيد أبعد ما يدخلون عن هذا الشر فهذا من باب الإخبار إلى ما آل إليه أمر أصحاب الكهف فصاروا معظمين في قومهم حتى اختلفوا فيهم فقال الطائفة مقالة الأخرى قالت قول آخر وليس إقرار لهذا الباطل فإن هذا الباطل قد جاءت الشريعة بالنهي عنه لكن أولئك كالغريق يتشبث بأي شيء حتى التحلب يريد أن يمسك فيه من أجل أن ينجو ومن أجل أن يستدل على باطلة وهيهاد فإن الأدلة قد تواترت والإجماع قد قام بأنه لا يجوز إدخال القبور والمساجد ولا يجوز البناء عليها هذا إجماع من الأمة قال رحمه الله فعلى هذا لا يستدل بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور فإن هذا كما سمعت إخبار لا إغرار وهذا فعل ناس جهال وقد دمت شريعة هذا الفعل وحضرته وحذرت منه قال رحمه الله قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم أن يعلموا بمكانكم ويطلعوا على مكانكم ويقفوا على مكانكم ما هو الذي سيفعلوه جواب الشرق يرجموكم قال ابن جريج يشتموكم ويؤذونكم والأول هو الأقرب هذا في ظنهم إنهم إن يظهروا عليكم إلا الحل قد تغير هم يظنون أن دقيان أسعى لما هو عليه ولا نزال ملكا ويحكم الناس وهو يسعى في إفساد دين الناس وقتل الصالحين فقال بعضهم لبعض إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ظنا منهم أن الحال على ما كان عليه وقد تبدل الحال ويسر الله من يحبهم ويعظمهم حتى وصلوا إلى هذا الحال قال إنهم يظهروا عليكم أن يعلموا بمكانكم يرجموكم فعلى هذا طالب العلم يصبر هو المستقيم يصبر فالعاقبة التقوى والعاقبة المتقين هذه عاقبة أصحاب الكهف قال ابن يشتمونكم ويؤذونكم بالقول وقين يقتلونكم وقيل يقتلوكم لماذا حذف النون هنا يقتلونكم إن يظهروا عليكم يرجموكم يكون على هذا على وطيرة واحدة يشتموكم يؤذوكم يقتلو يقتلوكم أحسن يشتمونكم لأنه تفسير لجواب الشرق وجواب الشرق مجزوم هل عندكم قال ابن جريج يشتموكم ويؤذوكم بالقول الصواب لأنه تفسير لمجزوم وهو يرجموكم يكون يشتموكم يؤذوكم وقيل يقتلوكم صواب إذا استأنف هذا شيء آخر قال ابن جريج يشتمونكم ويؤذونكم بالقول وقيل يقتلوكم وقيل كان من عاداتهم القتل بالحجارة وهو أخبث, الغتل وهو أخبث القتل وقيل يضربونكم والأول هو الأقرب يرجمونكم بالحجارة يقتلوكم يرمونكم بالحجارة يرجموكم بي حتى الموت هذا أحسن مما ذكرت يشتمونكم يؤذونكم يضربونكم بل يقتنونكم والقتلكم بأخبة الأنواع عندهم وهو الرجل قال قوله تعالى أو يعيدوكم في ملتهم أي إلى القفري هذا كما سمعت الشأن أهل الباطل قديما وحديثا وهذه الدعوة العلمنة الضالبة بأطنابها والدعوة إلى الرفض والدعوة إلى غير ذلك هذا هو الشام كما قال الله سبحانه ولن ترضى عنكم عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبعوا ملتهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء إذن يدون الناس سواء يدعون إلى التساوي في الباطل والشر الشر وإلى في الكفر بالله سبحانه وتعالى فلا تصدق أنهم يدعون المساواة في الإنسانية وأننا نتعايش أبداً ما يريدون هذا فقط يريدون الوصول إلى الكفر بالله جل على وأننا نتعايش تحت الكفر بالله سبحانه وتعالى هو الذي يجمع الناس أما الإسلام لا ما نريد الإسلام يجمع الناس نريد الكفر ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء واسمعت في الآيات التي ذكرناها وما أخبر الله سبحانه من حال الرسل مع ظايمه ومن حال شعيب ومن معه وكيف أرادوا ردهم إلى القفر بالله سبحانه وتعالى بعد أن نجاهم الله من الملة القفرية وشعيب ما كان كافرا أبداً ولم يكن على دين قومه ولكن يحكي عن أصحابه بعد إذ نجان الله منها أما هو فما كان كافرا. ولا كان في ملتهم يوماً من الدهر ولكن عن قومه كانوا تحت تلك الضغط تحت ذلك الضغط على تلك الملة حتى نجاهم الله بشعيب معثه نبياً قال رحمه الله وقيل كان من عاداتهم القتل بالحجارة وهو أخبث القتل وقيل يضربوكم قوله أو يعيدوكم في ملتهم أي إلى الكفر ولن تفنحوا إذا أبدا إن عدتم إليهم أو إن عدتم إليه صدقوا الله لن نفنح البتة إن عدنا إلى البدع وإلى التصوف بعد إذ الله كان التصوف ضار بأطناب في البلاد اليمنية ونسي من المناطق السهلية والمناطق الساحلية وأيضا المناطق التي هي النازلة هذه اليمن السافل تصلت عليه التصوف وأما اليمن الأعلى تصلت عليه الرفض حتى يسر الله بالمجدد الوادي رحمه الله تعالى والله أنه مجدد شاء أهل الأهواء مجدد جدد الله به الدين في اليمن لا أحد يمكن هذا إلى رجل حاقد أو مغفل لا يدري بشيء ولا يعلم من المجدد الذي يبعثه الله مصفة المجدد فتنطبق عليه فهو على رأس القرن ورحمه الله وهم من يطلق عليه أنه على رأس القرن من يجدد أمر هذه الأمة فجدد الله به الدين في بلاد اليمن وكبت الله به الرفض والتصور بل والحزبية أيضا والعلمانية والاشتراكية صارت بلاد اليمن تنعم بدعوة الشيخ رحمه الله تعالى في سهولها وديانها وجبالها لا تكاد تجد واديا ولا سهلا ولا جبلا ولا مرتفعا ولا مرخفضا إلا ودعوت الشيخ موجود فيه طلاب الشيخ منتشرون فيه اللهم لك الحمد مجدد وإن رغمت أنوفكم فهو مجدد رحمه الله قانا وفضل رايته من قوله ولن تفلحوا إذن أبدا أي إن عدتم إليه قوله عز وجل وَكَلَانِكَ أَعْثَرْنَا أي أطلعنا كما تقدم معنى وَكَلَانِكَ أَعْثَرْنَا أي أطلعنا عليهم يقال عثرت على الشيء إذا اطلعتوا هذا معروف وهكذا يستعمل في السقوط عثر فلان سقط وهنا المقصود بالاطلاع على الشيء والوقوف على الشيء عثرت على هذه المسألة أي وقفت عليها يو عثرت على الشيء اذا طلعت عليه اذا طلعت عليه ما هو الفرق بين اذا واي في نعم اذا فسرت باي فتحت الضمير اذا اطلعت عليه واذا اذا فسرت باذا فتحت الضمير فسرت ضممت الضمير اي اطلعت عليه إذا قلت اي اي اطلعت بضم التاء وإذا كان التفسير بإذا فتحت الضمير فقلت إذا اطلعت عليه عثرت على الشيء إذا اطلعت عليه وإذا كانت التفسير بأي ضممت الضمير أي اطلعت عليه كما ذكر ذلك ابن هشان في المغني قال وهنا التفسير بإذا يقال عثرت على الشيء إذا اطلعت عليه واعثرت غيري أي أطلعته أي أطلعت أي أطلعته نعم على القاعدة وأعثرت غيري أي أطلعته قوله ليعلموا أن وعد الله حق يعني قوم بيد وروس بيد وروس الذين أنكروا البعث وأن الساعة لا ريب فيها لا شك في حصونها هذا عندنا يقين فيه ونعتقد ذلك يقينا ومن شك في ذلك كفر ومن أنكر من باب أولى وأن أي وليعلموا أن الساعة أيضا فهو بعادة الفعل وتقدير الفعل وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم قال ابن عباس يتنازعون في البنيان فقال المسلمون نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الناس لأنهم على ديننا وقال المشركون نبني عليهم بنيانا لأنهم من أهل نسبنا كلهم ليدون يعظمونهم انظر كيف للعاقبة كلهم كافروا المسلم يريدوا عظم هؤلاء هؤلاء يقولوا من نسبنا وإلا من نكون على دينهم من التهم وليس يقولون هم على منتنا فنحن وحق بهم نبني عليهم مسجدا وكل هذا لا يصرح لا يصرح البنيان أعني بنيان المسجد عليهم وقد سمعت القول الآخر لبعضهم أنهم كلهم من المسلمين فطائف منهم وهم العلماء يقولوا لا تبنوا المسجد ابنوا بنيانا ويبتعدوا من الناس ولا يصل إليهم أحد والجهال وهم أهل التسلط وأهل الدولة قالوا لا ما يصلح هذا نبني مسجدا نتذكرهم فيه وهم ناس صالحون لا نجازيهم إلا مثل هذا تكون الطائفتان من المسلمين والقول الثاني الذي ذكر عن ابن عباسنا طائفة من المسلمين وطائفة من الكافرين المشركين قال ابن عباس يتنازعون في البنيان وقال المسلمون نبني عليهم مسجدا نصل فيه الناس لأنهم على ديننا وقال المشركون نبني عليهم بنيانا لأنهم من أهل نسبنا وقال عكر ما تنازع في البعث وقال المسلمون البعث الأجساد والأرواح معا وقال قوم للأرواح دون الأجساد فبعثهم الله تعالى وأراه من نبعث الأجساد والأرواح أي أن هذا البعث كان سابق بتنازع بين الناس فاناسي يقولون البعث للاجساد والارواح معا وهذا هو الصواب وهم اهل الإسلام وقوم يقولون الارواح دون الاجساد وهذا قول لا يجوز يقال به قال به بعض الالهه هذا قول حرام ان بعث للاجساد وللارواح معا يبعثهم الله سبحانه وتعالى وقال قوم الارواح دون الاجساد وهم في حال التنازع بعث الله سبحانه وتعالى اصحاب الكهف وأطلعهم على أصحاب الكهف ليريهم أن البعث للأجساد والأرواح وأن البعث حاصل لا ريب فيه فيكون التنازع سابق على ما ذكر والذي يظهر أنه ما كان بينهم تنازع هذا شيء آخر ما أرادوه ما أرادوه القرآن وإنما بعد البعث حصل التنازع وبعد أن رأوا أصحاب الكهف وسمعوا من قصتهم وأخبروا بقصتهم واتطلعوا على حالهم اختلفوا فيهم هؤلاء ناس صلحاء هؤلاء الناس طيبون فاختلفوا من منهم من قال بني بنيانا ومنهم من قال بني بسيدا هذا والله علم ما أقرب أقرب من القول الذي ذكر عن عكرمة أن التنازع سابق ثم بعد ذلك جاء الفصل في هذا التنازع وأن الله بعث أصحاب الكهف بأجسادهم وأرواحهم ليعلموا أن البعث الأجساد والأرواح بعد تنازع سابق بينهم وقيل تنازع في مدة نبذهم وقيل في عددهم وهذا سيئت إن شاء الله في وقت آخر إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إله الله أن تستغفره وطوب إليه